بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء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 الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم لهم مغفرة واجر كبير فمن زين له سوء عمله فراه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي ويهدي من يشاء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 ولا تزر وازره وزر اخرى وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير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 إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مما رزقناهم سرا, سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبو ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور وَالَّذِينَ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ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 جنات عدن يدخلونها يحلون فِيهَا فيها من مِنْ من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أَذْهَبَ عنا الحزن إِنَّ ربنا لغفور شكور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 وهم يصطرخون فيها ربنا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمذكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير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 voor echter een genuine, voor Allah kan er niemand